ويفيض حيوية وقوة وهو رجل بمعنى الكلمة وهو ممن ذاع صيته وانتشر ذكره وكثر أحفاده فكان أحفاده حكاما العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وكفى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناؤه هم الذين حكموا الأمة على مدار قرون ستة فيما عرف بالدولة العباسية العباس ابن عبد المطلب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجله فعند الطبراني في معجمه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه يقول هذا بقية آبائي هو من بقية آباء النبي عليه الصلاة والسلام والعباس اختلف في إسلامه مبدو إسلامه فقيل أنه أسلم قبيل فتح مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقود جيشه لفتحها لقيه بالجحفة منطقة اسمها الجحفه لقيه ورجع معه وقيل أنه أسلم قديما إسلام كان إسلام قديم ولكنه بقي في مكة كرد وسند للنبي عليه الصلاة والسلام فيها ولكنه إذا أسلم ربما أسلم بعد بدر لأنه أسر مع المشركين يوم بدر وفي هذا قصة الرجل الذي أسر العباس كان انصاريا ثم جاء به ومن أسر رجل كان هذا الاسير تحته إما يستعبده وإما يفكه وكذا فهذا الرجل جاء الله سلم قد قيد العباس فقال يا رسول الله أنا أسرته فقال العباس والله ما أسرني هذا قال الله صلى الله عليه وسلم ما أسرني إنما أسرني رجل أجلح على فرس أبلق، فقال الرجل والله أنا أسرته خائف أكاثروا عليه، قال أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم، أيد منو الأنصاري، ولما وضع العباس رضي الله عنه في القيد كان القيد عليه شديد، فكان يئن، فما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام تلك الليلة. حتى نادى عمر وقال يا عمر عم رسول الله يئن من القيد ان هذا منعني النوم ففك عنه قيده رضي الله عنه لكن العباس له مواقف مشهوده طيب فالعباس الذي اعرفه انه كان مؤيدا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكه وكانت قريش لا تستطيع ان تؤذيه الاذى الكامل لأهله وعشيرته في مكة والشيء الموجود في كتب سيرة أن العباس قد شهد بيعة العقبة وكان مشركا لكنه استوثق لابن أخيه يعني كان على بقومه لكن لما نجليه خلاص مع ناس ناس ربعين جو وقالوا حياخذوني معه وحينصروني وكذا العباس لاوز قال الناس ده متاكدين هاي قام مشى معاه العباس بالليل وتمع وأخذ الموثق منهم وسألوا عن الحروب والقتال وكذا قالوا لي يا أخي نحن ناس ودهوب ده كان نحن ما موتنا موت الا موت نحن كلنا حتى بعدها هم موت كان في موت فاستوثق له العباس وشهد العباس هذه البيعة مع ابن أخيه وكانت قريش وهذه قصة مشهورة موجودة في كتب السير وكانت قريش إذا أصاب النبي عليه الصلاة والسلام اذى كانت تأتي إلى العباس وتعيره بذلك لأنه فعلا قل ما أسلم معه لا كيف ناده والدخوة يقبل فيه ما كان يقبل فيه بذلك الذي يؤيد أن العباس أسلم قديما هو قصة أبي رافع الذي هو مولى العباس قال أبو رافع رضي الله عنه أسلمت أم الفضل وأسلم العباس وكان يكنى باب الفضل في مكة قديما أسلموا يعني قديما حتى يوم بدر أبو رافع كان فرحان جدا وأم الفضل كانوا فرحانين إن الرسول اللي منتصروا كذا حتى أن أبو لهب لما سمع أبو رافع أبو لهب اخو العباس لما سمع أن أبو رافع مبسوط ضربه وجثى على صدره فجاءت أم الفضل وتأخذ عمودا شاء الأمريك ضربت أبو جهل في رأسه أو في كتفه حتى وقع قالت له استزغرته واستحقرته لما غاب سيده فخجل أبو لهب وذهب في قصة بيحكو أهل السير عن رجل يسمى الحجاج ابن علاط السلمي البهزي الحجاج ابن علاط البهزي كان مشركا ويوم خيبر أسلم وطبعا في اتفاق بين رسول الله وبين شنو بين قرش. الاتفاق كان كم ستة هجرية وخيبر سنة كم سبعة وفتح مكة سنة كم سنة تمانية فدا قبل فتح مكة أسلم وكان عنده مال كثير جدا في مكة فقال للنبي عليه الصلاة والسلام قال لي انا اسلمت أسلمت ولو مشيت للقرش قلت له أسلمت بدون أموالي أنا ممشي أحتل وأستخرج أموالي لكن إذا لي ان اقول ما اقول قال قد أدنت لك فذاب الحجاج بن عراق ليصلك قال له ابشروا محمد انتصرت عليه اليهود وقتل اصحابه واسر وقيد وان اليهود تريد ان تكرمكم وسوف ياتوا به الى مكه ليضربوا عنقه امامكم قريش كيف كيف سدد قام خلا بالعباس وده الشاهد قدر العباس سمع أرسالهم فتح خيبر وزوج صفية الملك بتاعه وغنم غنايم تقيلة وفي أمان الله لكن بس اكتم عني بعد ثلاث يوم أنشر الخبر ده لقط أمواله وقال طيب أموالك مدى وين قال ليون اليهود عارضين حاجات المسلمين أنا ماش أشتري منها وطلع طبعا بعد ثلاثه يوم يكون قطاع شرط بعد ثلاثه يوم لبس العباس حلته ولبس عباية والجمل تجمل شديد وكان العباس اولا جميلا وأبيضا بضا ابيضا بضا أبيض بياض رقيق البشرة صافي اللون فكان ابيضا بضا أبيضا بضا البض رقيق البشرة صافي اللون وكان جهور الصوت جلت إذا كان عنده أولاده على بعد أميال لو كورة لهم يسمعونه كان يعني عجيبا وكان طوالا طويل العباس الضبع عنه كان طويل فتجمل وتريح وجعل يطوف الكعبه الكعبة فقالت له قريش والله يا أب الفضل إن هذا هو التجلد التجلد يعني شنو؟ يعني قالت تصبر يعني والدهو جايبينه عشان يطبحوا هنا وانتهنا قام قال لهم والله ان محمد في احسن ما يكون لقد فتح الله عليه خيبر وأعرس ببنت ملكهم والغنائم عنده كثيره قالوا ما اخبرك بهذا قال الذي اخبركم الكذبكم زاته بس نفس الزوج قالوا كيف قالوا ان ياخذوا داري شي القروش بس وش القروش والحمد لله إنه ربنا فكاهم منكم دي مني انا طبعا الزياده دي الله فكاهم منكم دي مني انا المهم هذا يدل على أن العباسة على فرض أنه أسلم قديما هذه روايه على فرض أنه أسلم أخيرا غير أنه منذ البداية فقد كان قلبه مع ابن أخيه ما في ذلك؟ شك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا يجل العباس جاء في مناقب العباس ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عمر بن الخطاب وجد صدقة أو في موضوع نازعه فيه ثلاثة ابن جميل وخالد بن وليد والعباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم مال ابن جميل كان فقيرا فأغناه الله وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا نقول خالد عنده شنو عنده مال فإنه احتبس أدروعه وسلاحه في سبيل الله يعني ما عنده حاجة واما العباس قال عمر كده واما العباس ابن عبد المطلب فمثله علي يعني شيء العباس ذا علي انا بدي له اما شعرت يا عمر ان عم الرجل صنو ابيه قال لي يا اخي عمك يعني الل短ن العباس قال اما شعرت يا عمر ان عم الرجل شنو صنو يعني شنو زي يعني صنو يعني شنو زي يعني زي ابوه يعني عمك زي أبوك أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه قال اما العباس فما له أو مثله علي الشيء عليه أنا بديوه وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يؤذونني في العباس ألا إن من آذاه آذاني قال له شنو في يؤذوني العباس قال أجزل زول هذا العباس كأنما, كانما اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان العباس عملا للنبي عليه وسلم فان الفارق في السن بينهما ليس كبير فان العباس ولد قبل عام الفيل بعام او عامين يعني هو اتولد للرسول بسنه أو سنتين فما في اي فرق بدات في شنو في السن بل لما سئل العباس رضي الله عنه وهذا مما اشتهر على الالسنه قيل له أنت أكبر أم رسول الله قال أنا ولدت قبله وهو أكبر مني أنا ولدت لكنه أكبر مني فاستحى تادبا أن يقول أنا أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الكبر أنواع منها العلم والعب دي. فالعباس يقول أنا ولدت قبله وهو شنو؟ هو أكبر مني وقد وقع أن العباس في المدينة اختلف مع قوم من الأنصار سبوا اباء العباس سبوا عبد المطلب فلطم العباس احدهم لطمة لطمة دي أدوا يا كف يا بنيا لطمة رطمة الرجل يحمدون سلاحهم يريدون أن يدافعوا عن صاحبهم فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال للناس من أكرم أهل بيت عند الله في الأرض قالوا أنت قال العباس مني من آذاه آذاني فجاء القوم ووضعوا السلاح وقالوا تبنا إذا الله فالعباس رضي الله تعالى عنه كان بمنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عشرة أبناء أكبرهم الفضل ابن العباس ثم عبد الله الحبر أو الحبر عبد الله بن عباس ما يحتاج ما يحتاج عبد الله بن عباس ثم قسم وقسم لا عقب له يعني ما عنده ذريه ما ما ولد وعبد الرحمن أيضا لا عقب له وكثير وكان هذا فقيها من أولاد العباس اسمه كثير وعونا وكان هذا شديدا وقويا دير كم در ستة الفضل وعبد الله وقسم وعبد الرحمن وكثير وعون وأم حبيب ديل من أم الفضل لبابه بنت الحارث الهلالية الذي قال فيها شاعر هلال يمدح أم الفضل يقول والله ما ولدت نجيبة من فحل والله ما ولدت سنو نجيبة من من فحل في جبل فيما نعلم أو سهل كمثل أم الفضل كمثل أم الفضل اكرم بها من كهله وكهل يعني ما جو مثله ولدت ستة له ثم كان له من امرأة تسمى فجينا بنت جندب التميمية له منها أولاد الحارث ومعبد معبد ده أنا ريفع عنده شوية ده الوحيد اللي جاء في السيرة قالوا أبناء العباس جميعهم خرجوا إلى الشام إلا معبد فإنه خرج إلى إفريقيا معناها العباس لو عنده أولاد في السودان حيكونوا يمنون من معبد يعرفوا ذلكم من حسن يعرفوا ذلكم معبد وكان له تمام عنده ولد برضو اسمه؟, اسمه تمام فمعبد قتل شهيدا في فتوحات إفريقيا رضي الله تعالى عنهم أجمعين العباس بن عبد المطلب عرف بالجود ففي سنن النسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجود قريش كفا وأوصلها العباس بن عبد المطلب انتهى الكلام أجود قريش كفا وأوصلها العباس بن عبد المطلب رواه النسائي في السنن الكبرى قيل أن العباس بن عبد المطلب في ليلة واحدة اعتق سبعين مملوكا سبعين رقبة أعتقوا كلهم راجل له ما راجل والله راجل لأجانا شديدة في ليلة واحدة أعتقى سبعين مملوكا رضي الله تعالى عنه وله قصة طريفة مع عمر بن الخطاب كان للعباسي ميزاب ميزاب يعني سبلوغة ساجية حاجة بشكل هذا وكانت في الطريق فجاء عمر رضي الله عنه وما بتفهم نزعها ولا قال له أنزعها براه يجبس قضعها شوف الكلام ذا كيف فقال له العباس إن هذا الميزاب أثبته النبي صلى الله عليه وسلم بيده حقق لكن صلى الله عليه وسلم هنا في المحل دي. فبكى عمر وبرك وأقسم على العباس ليركبن على ظهره ويعيد الميزاب في مكانه عمر برك في الوطن حلف العباس قال له والله ترك في ضهري بك وترك وتركب الميزاج ده محلو يا اخوان حسى الراجل بنو عمر ولا العباس ذاته نحن اختر نزاته النازل اي في فايثة تاني ذاته النازل كلهم ما شاء الله الاثنين ما في كلام وكان العباس رجلا صالحا فقد ثبت في البخاري ان عمر بن الخطاب قد استسقى به في عام الرماده وما في ذلك شك وهو ان الصحابة قد خرجوا وكل من في المدينة فقام عمر يصلي بهم ثم قال اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبيك ويقصد دعاء نبيك يعني زمان الناس لما يجي جذب بيقولوا رسولنا بشنو ودعو لنا ورسولنا بيعمل شنو بيرفع يدي قبل ما ينزل المطر تنزل يعني مره في جمعه دع والقحط شديد دع الناس مرقوا يخوضوا في الطين بس الجمعة لحد ما تنتهي الناس مرقوا يخوضوا في الطين سبع يوم ما شافوا الشمس سبع يوم مطر د لما انجدوا مع البعاد الرأي جلال الله الناس انتهوا بكتنى المطرة اسال الله يوقف لنا المطرة قال له قبل شويه قالوا لا يريد المطرة ثاني جوا قالوا وقفه وقف المطر فالدعاء يعني فلذلك قال واليوم نتوسل إليك بعم نبيك والدليل على أن هذا توسل لا خلاف فيه هو التوسل بالدعاء تمام الحديث قم يا عباس فادعوا الله لنا قام العباس شنو وقفوا دعاء الان انتو توكيت تقول له يا اخي ادع لنا جائزه ولا ما جائزه ما فيها مشكله فقام العباس وقال وهذا يدل على علمه وعلى سعه فهمه قال العباس رضي الله عنه اللهم لا ينزل بلاء الا بمعصيه ولا يرفع الا بتوبه اللهم تبنا اليك فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين بس الدعاء كم دقيقه بيأخذت كم دقيقة بس قالوا الدعاة طوال جاءت للمطرة حتى قال أهل السير ولقد رأينا الناس يهنئون العباس مبروك يقول له مبروك يهنيئه لأنه الله طوال يستجاب له دعا الله فاستجاب الله عز وجل له فجع فجعل الناس يهنيئونه زيان زي عنده مناسبة لا يهنئون يقول له مبروك, مبروك مبروك يقول له مبسوطين فكان العباس رجلا صالحا ما في ذلك شك يكفي أنه كما قال صلى الله عليه وسلم العباس بقية آبائي يا سلام والله وصل كان بجل شديد وحقا لمن أجله الرسول عليه الصلاة والسلام أن نجله جميعا ان نجل العباس ابن عبد المطلب فقد كانت له مناقب كثيرة وكتب عن العباس كثيرا لأن أبناءه كانوا في يوم من الأيام ملوك ونسب العباسيين يرجعون إلى عبد الله بن عباس كلهم خاشين العباس اولاده عشرة خاشين بابنه بعبد الله بن عباس جميع العباسين سواء كان السفاح الأول أو أبو جعفر المنصور أو أولاد المنصور المهدي أو أولاد المهدي الهادي وهارون أو أولاد هارون المعتصم والمأمون والأمين كويس؟ وهكذا فبالتالي العباس ابن عبد المطلب كما اسلفت رجل ممتلئ رجوله ويفيض رضي الله تعالى عنه حيويه ما في ذلك شق وما في ذلك ادنى ريب توفي العباس في المدينه في خلافه عثمان وصلى عليه عثمان بن عفان ونسب في حج عجيبه خلاص قال لي كان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان إذا رأوا العباس وكان أحدهم يركب دابة ترجلة لو زل راكب حصان وبنزل بمشي بيكرعين إجلالا للعباس والله الصحابة المؤدلين شديد يعني عثمان بن عفان عمر خطاب جعل في تر في ترجمة العباس أنهم كانوا إذا كانوا ركوبا فرأوا العباس ترجلوا ترجل على شنو ما شو بين يعني ترجلوا للعباس وكان ذلك سنة ثنتين وثلاثين هجرية وعمره في الثامنة والثمانين العباس رضي الله عنه عاش عمره كم ثمانية وثمانين سنة وثلاثين هجرية توفي من مدينة المباركة الطيبة وصلى عليه الخليفة الراشد عثمان بن عفان ودفن رضي الله عنه بالبقيع إلى أن ألتقيكم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته